لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى رسول من الله يكلو صحفا مطهرة وَمَا كَفَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا in in يزاؤهم عند ربهم جنات وعد تجري جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ خشي يا رب